رئيس الصحراوية للتطبيق الاستفتلاخ اللجنة خداد ج محمد م ع كان م ل ق ء بالوفود ا م م ت ض اولا ل طلبة سقل م م ش ا اتحاد ر ر ك ة ح ي ه ا ا ا في ش غ م م ؤ ت ر ه م الترحيب ابرز ن ق ا ا ط ل ي لضيوف حاولتم ح اصالها الشعب ل ص ا كان اولا و ي ل ت ر وتدمين الحضور لانه تعبير عن التضامن و ت أ ي ي د ل ل ق ض ي ة ا ل ص ح ر ا و ي ة كما تطرقت إ ل ى جذور المشكل وكل التطورات التي عادت ا ل ق ض ي ة ا ل ص ح ر ا و ي ة على المستوى الدبلوماسي و ع ل ى المستوى الميداني منذ 1975 م و ب ع ي ر ز ا موقف ا ل ق ا ر ة ا ل ا ف ر ي ق ي ة التي من أ و ل وهله ايدت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و كذلك احترام الحدود ا ل م و ر و ث ة عن العهد الاستعماري كما أ ب ر ز ت أ ن ط ب ي ع ة النزاع وهذا أ س ا س ي أ ن ط ب ي ع ة النزاع آه هو أ ن الصحراء ا ل غ ر ب ي ة حتى ا ل آ ن إ ق لم ي لم يقرر مصيره إ ذ ا موضوع تصفيز ا ل س ت ع م ا ر و ع ق ي د ة ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة في هذا الشان هي تنظيم استفتاء تقرير المصير و اعطاء ك ل م ة الفصل للشعب المستعمر إ ذ ا أ ب ر ز ت أ ن الصحراء لا يمكن أ ن تكون استثناء و أ ن الشعب الصحراوي برهن خلال العقود ا ل أ ر ب ع ه التي مضت على أ ن ه أ ه آه ل عنه آه اهل ح ق ي ق ة يستحق د و ل ة ويستحق الاحترام قاوم عسكريا وصمد سياسيا ودبلوماسيا وصنع المستحيل في بيدا وفي ظروف ش ا ق ة و ص ع ب ة وتحمل الاستيطان والاحتلال وما هو ا ل آ ن واقف شامخ رافض لهذا الاحتلال و ا ل آ ن المغرب هو الذي يتملص من ا ل و س ا ط ة ا ل أ م م ي ة ودليل ا ل على ذلك أ ن ه يرفض حتى ا ل آ ن ز ي ا ر ة المبعوث الشخصي التي ينوي أ ن يقوم بها ا ل م ن ط ق ة و أ ن علاقاته مع كل الجيران هي علاقات C'est un e u و ع ن هذا كله ينم النوع من الاستيريا الذي يصاب به المغرب الذي كان يحلم أ ن ه يمكن أ ن يمرر ما يسمى بالحكم ذ ا ت ي الذي تجاوزت ا ل أ ح د ا ث و مرغوض من طرف المجتمع الدولي الذي يؤكد أ ك ث ر من أ ي وقت مضى أ ن الحل يجب أ ن يمر من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير غ ر يرفض مع روس الرأي ب لازال التعاطي وعلى الأقل العام هكذا يهم ي ف مع نحن ل ن ا ت ق ر ب ا ش ه عن مناقشة القضية على مناقشة الأمن مستوى مجلس المقبل القضية الدولي في أكتوبر、المقبل. ثم ي قلت و م م ب ع ي ة ع ي في د أخرى نصب ب ط ان ر صواريخ في كبرى حواضر ي في ا ت مدره المحتلة ا ق م ن هذا ل الواقع وما هي أبرز التحديات التي الآن أمام المجتمع كيف هي الدولي تقرؤون وما أمام أبرز الخصوص ل ق تعبير أن هذا ت عن الاستيريا و خ ي ب ة ا ل أ م ل التي أ ص ي ب بها المغرب خ ي ب ة ا ل أ م ل أ ن مشروع الامم ا ل م ت ح د ة قد هشل و التقرير ا ل أ خ ي ر ل ل أ م ي ر العام ل ل م م ت ح ا ذ كان واضح كل و ض و ح حيث أ ك د ا ل ق ض يقضي ة ة ت ص ف ي د السماء ع و أ ن الثروات ا ل ط ب ي ع ي ة للصحراء الغربيه ملك ل ل ش ع ب الصحراوي و أ ن لا بد من إ ي ج ا د ميكانيزم ا ل م ر ا ق ب ة حقوق ا ل إ ن س ا ن و كذلك حدد س ق ف ز م ن ي ل وضع حد للمماطلات حيث قال الكاتب العام أ ن ه لا بد إ ذ ا لم يحصل أ ي تقدم من ذلك الوقت حتى ابريل الفين وخمسه عشر ف ا ل ع ل م ي ن العام سيرغم لطلب من مجلس ا ل أ م ن م ر ج ع ي ة ج د ي د ة إ ط ا ر جديد للحل إذن المغرب يخاف ويخشى ل أ ن ه يعرف أ ن ه اليوم ومع كل ما يجري على م س ت و ى العربي س ا ا ح ة ل ة و م س ت و ى العالم من ت أ ي ي د ل ح ق و ق ا ل إ ن س ا ن و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة أ ن ه لا يمكن حل مفروض على الشعب الصحراوي رغم أ ن ف ي الشعب الصحراوي و أ ن ه في آ خ ر المطاف الحل يجب أ ن أن يكون م ر أن ي ديمقراطي و أ ن يمر بالتصويت الحر ل ل ص ح ر ا و ي ي يخشى أن يكون ن إذن أن هناك المغرب أن وقت الحسم ان ل ح س م أ مجلس ا ل أ م ن يقر ويعطي توجيهات ج د ي د ة لمبعوث الشخصي ولمين ا أ ا ل ع ا م ا ل م ت ع د ه وكذلك ل م ا ننظر على المستوى الجهوي المغرب كان يريد أ ن يلعب دور على مستوى الساحل وحل ا ل أ ز م ة الماليه ورائد ن ودور أن يكون له دور في هذا الفضاء وقد فشله لم يبق له إ ل ا المجاور ا م ن ظ م ة ا ل إ ر ه ا ب ي ة ا ل م ت ا ج ر ة بالمخدرات وكذلك ميزان ا ل ق و ة على ا ل مستوى ا ل م ن ط ق ة دور الجزائر و ق ي م ة الجزائر ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ع س ك ر ي ة كذلك م ر ج ع ي ة لكل ا ل م ن ط ق ة كان ا ل أ م ر يتعلق بتونس و ب ل ي ب ي ا ومالي ا ك ك ذ ل ك نوع من الخلل إ ذ ا كان يجوز يمكن ج و ز ي استعمال هذه ا ل ع ب ا ر ة في العلاقات مع فرنسا ل أ ن المغرب غير راضي وهذا ل أ ن هناك تغييرات محاور ا س ت ر ا ت ي ج ي ة ج د ي د ة يعني العلاقات ا ل ف ر ن س ي ة ا ل ج ز ا ئ ر ي ة التي كذلك يخشى المغرب أ ن تكون على حسابه إ ذ ن كل هذه المواضيع والعلاقات ا ل ب ر و د ة كذلك في العلاقات مع ا ل ج ا ر ة موريتانيا ومع الاتحاد ا ل إ ف ر ي ق ي الذي كان يزعم أ ن ه سيرجع ا ل ا ت ح ا د ا ل إ ف ر ي ق ي في ق م ة يونيو في ا ل ف ي ب غينيا ا ل ا س ت و ا ئ ي ة إ ذ ن هذه الفشلات هذه خ ي ب ة ا ل أ م ل التي تفسر الاستيريا التي في إ ط ا ر ه ا يندرج نصب قواعد بتوعد صواريخ أ ر ض ج و وتوهب يعني... ي ي ع ن الجيش المغربي داخل المدن ا ل م ح ت ل ة إ ل ى آ خ ر ه ي ع ن ي ك س ؤ ا ل أ خ ي ر ح و ل ا ل م ر ج ع ي ة ا ل ج د ي د ة او ل سيطالب ت ي أ من المنتظر أن ي ل ج أ إ ل ي ه ا ا ل أ م ي ر ا ل م ط ا ل ب ة مجلس ا ل أ م ن للكلوالي ه ك م ق ا ر ب ة أ و ك م ر ج ع ي ة هل هذا يعني انتقال ا ل ق ض ي ة إ ل ى البند ا ل س ا ب ع وما هي السيناريوهات ا ل ح ل ف ي ر أ ي ك م انتلقا ا من الظروف ا ل إ ق ل ي م ي ة و ا ل ج ه و ي ة و ا ل د و ل ي ة واخر تطورات يعني الفرق ما بين البند السادس و ا ل ب ن د ا ل س ا ب ع هو يعني قرار م ن طرف م ج ل ل س ا أ م ن أنا أ تم ذ ك ر في ا ة الصحافية حول تم ي و ر والصحراء الغربية تم ه م ت ا تم تم تم تم تم ت ل تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم فرض على م ن د و ن ت س ي ا حل الذي كان في آ خ ر المطاف صالح الشعب التيموري إ ذ ا الميزان ا ل ق و ة هو ا ل ل ي يحدد ا ل أ م و ر و قرار مجلس ا ل أ م ن ولكن صمودا وما نقوم ما نقدم و م ما ن ق نحن كذلك ل أ ن أ ك ر ر أ ن ا ل م ع ر ك ة ليست ب ا ل ض ر ب ة ا ل ق ا ض ي ة لكن بالنقاط كلما ربحنا نقاط ووضعناها في ميزان ا ل ق و ة كلما تقدمنا و أ ق و ل بدون ح ق ي ق ة م ب ا ل غ ة أ ن ا ل آ ن المغرب هو الذي يوجد في و ض ع ي ة م ح ر ج ة تماما ً سواء تعلق ا ل أ م ر مع ا ل م م ت ح د ة تعلق ا ل أ م ر مع الاتحاد ا ل إ ف ر ي ق ي تعلق ا ل أ م ر بالجيران تعلق ا ل أ م ر حتى بالاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ل أ ن ه حتى ا ل آ ن لم يقبل بتطبيق ا ت ف ا ق ي ة الصيد وهذا ينم أن الخلافات هناك م و ج و د ة و أ ن الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي يعني يراجع ش ي ل ا ن و ع م ن ا ل س ي ا ا التي س ت ك ا ن المغرب يستفيد منه اساسا أ ل م س ت و ى ا ل ف ي د منه اساسا بالإضافة لمواقف بارزة لدول مثل ل و ومجلس ي د ل ش ي و خ ا ل إ ي ط ا ل ي و و ر ب ت ف ي د منه اساسا لكم ي و ي س ت ف ن ت منه ع ا عبر ذ ا ا ل ح و ا ر ف س ا ل الوطنية لجمالية العربية ا الصحراوية ة الديمقراطية